لا تَخَيَّرُونَ وَلَحْمَ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جزاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سجر مخضود وطلخ منضود وظير ممدود وماء نسكون وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبتارا عوبا أترابا لأصحاب اليمين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 إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطوم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نَحْنُ خَلَقُ لكُم فَلَلاَا تُصَدّقون فَعيتُم م تُمنُون أَاتُمْ تَخلقُونَهُ أَمْ نَحْن الْخَالِقُون نَحْنُ قَدَّونَا بَيْنَكُم المَوْوتَ وَماَا نَحْنُ بمَسْبوقين على أَنّ بَدّلَ أَمْثَلَكُمْ وَناشِئأكُم فيِي مَا لا تَعلَمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تذرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حقاما فولتم تفكهون لا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيكم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون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 ثم ويرمديل تضيعونها ان كنتم صادقين فاما ان كان من المقربين فروح وريحان فروح وريحان وجنة نعيم